بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني والعشرون من مجالس سماع كتاب بيان التلبيس الجامية في تأسيس بدعاه الكلامية الشيخ الإسلام التامية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقبل رحمه الله فصل وقد وصف الله تعالى نفسه بالاستواء على العرش والوجب إطلاق هذه الصفة من غير تفسير ولا تأويل وأنه استواء الذات على العرش لا على معنى القعود والمماسة والحلول ولا على معنى العلو والرفع ولا على معنى الاستيلاء والعلم وقد قال أحمد في رواية حنبل نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد قال فقد أطلق القول في ذلك من غير كيفية الاستواء وقد علق القول في موضع آخر فقال في رواية المروذي يروى علي بن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله تعالى قال على العرش بحد قال بلغني ذلك وأعجبه قال القاضي وهذا محمول على أن الحد راجع إلى العرش لا إلى الذات ولا إلى الاستواء وقصد أن يبين أن العرش مع عظمته محدود قلت وهذا الذي قاله القاضي في الاستواء هنا هو الذي يقوله أئمة الأشعرية المتقدمين وهو قريب من قول أبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وغيرهم من أهل الحديث والفقه ولهذا قال خلافا لمن قال من المعتزلة معناه الاستيلاء والغلبة وخلافا لمن قال من الاشعريه معناه العلو من طريق الرتبه والعظمة والقدرة وهذا قول بعض الاشعريه لا المتقدمون قال وخلافا للكرامية والمجسمة معناه المماسه العرش بالجلوس عليه ثم إنه قال في الحجة والذي يبين صحة ما ذكرنا أنه مقالة السلف من أهل اللغة وغيرهم فذكر ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث الرحمن على العرش استوى استقر كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك استقررت وذكر ابن بطة علي بن الأعربي قال أرادني ابن أبي دهوت أن أطلب في بعض لغات العربي ومعانيها ومعانيها أن أطلب في بعض اللغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى لا فقلت والله ما يكون هذا ولا أصدته وقال يزيد ابن هارون من دعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فوجهمي وعن بن عبد الوهاب قال الرحمن على العرش استوى قال قاعد وعن ابن المبارك قال الله على العرش بحد والقاضي في هذا الكتاب ينفي الجهة عن الله كما قد صرح بذلك في غير موضع كما ينفي أيضا هو وأتباعه كأبي الحسن بن الزغوني وغيره التحيز والجسم والتركيب والتأليف والتبعيض ونحو ذلك ثم رجع النفي الجهة والحد وقال بإثبات ذلك كما ذكر قوليه جميعا فقال في كتاب أبطال التأويلات لأخبار الصفات لما تكلم على حديث الأوعال فإذا ثبت أنه تعالى على العرش فالعرش في جهة وهو على عرشه وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع اطلاق الجهد عليه والصواب جواز القول بذلك لأن أحمد قد أثبت هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش وأثبت أنه في السماء وكل من أثبت هذا أثبت الجهة وهم أصحاب ابن كرام وابن منده الأصبهاني المحدث والدلاله عليه أن العرش في جهة بلا خلاف وقد ثبت بنص القرآن أنه مستوى على العرش فاقتضى أنه في جهة ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دع الله تعالى فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء وفي هذا كفاية ولأن من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول ليس هو في جهة ولا خارجا منها وقالوا هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود غيره ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا معه ولا بعده ولأن العوام لا يفرقون بين قول القائل طلبته فلم أجد في موضع ما وبين قوله طلبته فإذا هو معدوم قال واحتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق القرآن بأن الله تعالى على العرش وأنه في السماء وجاءت السنة بمثل ذلك وبأن الجنة مسكنه وأنه في ذلك وهذه الأشياء أمكنة في أنفسها فدل على أنه في مكان قلت وهذا الكلام من القاضي وابن منده ونحوهما يقتضي أن الجهة المثبتة أمر وجودي ولهذا حكوا عن النفاة أنه ليس في جهة ولا خارج منها وأنها غير وفي كلامه الذي سيأتي ما يقتضي أن الجهة والحد هي من الله تعالى وهو ما حاذ لذات العرش فهو الموصوف بأنه جهة وحد ثم ذكر أن ذلك من صفات الذات ثم قال وإذا ثبت استواءه وأنه في جهة وأن ذلك من صفات الذات فهل يجوز إطلاق الحد عليه قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المرود وقد ذكر له قول ابن المبارك نعرف الله على العرش بحد فقال أحمد بلغني ذلك وأعجبه فقال الأثرم قلت لأحمد يحكى عن ابن المبارك نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد فقال أحمد هكذا هو عندنا قال ورأيت بخط أبي إسحاق حدثنا أبو بكر أحمد بن النصر الرفاء قال سمعت أبا بكر, أبني أبا بكر بن أبي داود قال سمعت أبي يقول جاء الرجل إلى أحمد بن حنبل فقال لله تبارك وتعالى حد قال نعم لا يعلمه إلا هو قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يقول محدقين قال فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد لله تعالى وقد نفاه في رواية حنبل فقال نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي يعلمه خلقه والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين احدهما على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهبا في الجهات الستة بل هو خارج العالم مميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات وهذا معنى قول أحمد حد لا يعلمه الا هو والثاني أنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز ولهذا يسمى البواب حدادا لأنه يمنع غيره من الدخول فهو تعالى فرد واحد منتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته قال وقد منعنا من أطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابنا ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرنا ثم قال ويجب أن يحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات الحد على اختلاف حالتين فالموضع الذي قال إنه على العرش بحد معناه أنه ما هذا العرش من ذاته هو حد له وجهة له والموضع الذي قاله على العرش بغير حد معناه ما عدا الجهة المحاذية للعرش وهي الفوق والخلف والأمام واليمنة واليسرى وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية للعرش وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التحت هذه العرش بما قد ثبت من الدليل والعرش محدود فجاز أن يوصف ما حاذاه بنذات أنه حد وجهه وليس كذلك فيما عدا لأنه لا يحادي ما هو محدود بل هو مار في اليمنة واليسره والفوق والأمام والخلف إلى غير هذا فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة وجهة العرش تحادي ما قابله من جهة الذات ولم تحادي جميع الذات لأنه لا رهاية له قلت هذا الذي جمع به بين كلامي أحمد وأثبت الحد والجهة من ناحية العرش والتحت دون الجهات الخمس يخالف ما فسر به كلام أحمد أولا من التفسير المطابق لصريح ألفاظه حيث قال فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الذي يعلمه خلقه والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين أحدهما يقال على جهة مخصوصة وليس هو ذاهبا في الجهات بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات وهذا معنى قول أحمد حد لا يعلمه إلا هو والثاني أنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز فوتعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته قال وقد منعنا من أطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابنا ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هو المطابق لكلام أحمد وغيره من الأئمة وقد قال إنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهبا في الجهات بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات وهذا معنى قول أحمد حد لا يعلمه إلا هو ولو كان مراد أحمد رحمه الله الحد من جهة العرش فقط لكان ذلك معلوم العبادة فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة هو العرش فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص بجهة العرش وروى شيخ الإسلام في ذم الكلام ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله قال لإسحاق بن إبراهيم وهو الإمام المشهور المعروف بن راهوي ما تقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الايه قال حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه قلت لإسحاق على العرش بحد قال نعم بحد وذكره عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد وقال حرب أيضا قال إسحاق ابن إبراهيم لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين لقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين وذلك أنه يمكن أن يكون الله عز وجل موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى سماء الدنيا كما يشاء ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما يشاء كما يشاء وروى شيخ الإسلام عن محمد بن إسحاق الثقفي سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال دخلت يوما على طاهر بن عبد الله وأضنه عبد الله بن طاهر وعنده منصور بن طلحة فقال لي منصور يا أبا يعقوب تقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة قلت ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن لك ربا في السماء فلا تحتاج أن تسألني عن هذا فقال ابن طاهر ألم أنهك عن هذا الشيخ؟ وروى محمد بن حاتم سمعت إسحاق بن راهويه يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي ترونها أو قال ترونها في النزول ماهي قال أيها الأمير هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام الحلال والحرام ونقلها العلماء ولا يجوز أن ترد هي كما جاءت بلا كيف فقال عبد الله بن الطاهر صدقت ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن وفي رواية قال رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام وذكر أشياء فإن يكون مع هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع فقال له شفاك الله كما شفيتني أو كما قال وروى أيضا شيخ الإسلام ما ذكره أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حادم في الرد عن الجهمية حدثنا علي بن الحسن السلمي سمعت أبي يقول حبس هشام بن عبيد الله وهو الرازي صاحب محمد بن الحسن الشيباني رجلا في التجهم فتاب فجاء به إلى هشام ليمتحنه فقال الحمد لله على التوبة أتشهد أن الله تعالى على عرشه باين من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما باين من خلقه فقال ردوه إلى الحمس فإنه لم يطب قال شيخ الإسلام لشرح مسألة البينونة في كتاب الفاروق باب أغنى عن تكريره هنا. قال شيخ الإسلام وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي قلت رأيته قال كيف لم أرى ونحن أخرجناه من سجستان كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سيجستان قلت وقد أنكره طائفة من أهل الفقه والحديث من من يسلك في الإثبات مسلك ابن كلاب مسلك ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن ونحوهم في هذه المعاني ولا يكاد يتجاوزها أثبته أمثال هؤلاء مع ما له من معرفة بالفقه والحديث كأبي حاتم هذا وأبي سليمان الخطابي وغيرهما ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما يظل أنه متناقض حيث يتأول تارة ويتركه أخرى وليس بمتناقض فإن أصله أن يثبت الصفات التي في القرآن والأخبار الموافقة له أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار المحضة أو دون ما في غير المتواترة وهذه طريقه ابن عقيل ونحوه وهي إحدى طريقي أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن وهم مع هذا يثبتونها صفات معنوية قال الخطابي في الرسالة الناصحة له ومما يجب أن يعلم في هذا الباب ويحكم القول فيه أنه لا يجوز أن يعتمد في الصفات إلا الأحاديث المشهورة التي قد ثبتت صحة أسانيدها وعدالة ناقلها فإن قوما من أهل الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق السند وإنما هي من رواية المفاريد والشواذ فجعلوها أصلا في الصفات وأدخلوها في جملتها كحديث الشفاعة وما روي فيه من قوله صلى الله عليه وسلم فأعود إلى ربه فأجده بمكانه أو في مكانه فزعموا على هذا المعنى أن لله تعالى مكانا تعالى الله عن ذلك وإنما هذه لفظة تفرد بها في هذه القصة شريك بن عبد الله بن عبي نمر وخالفه أصحابه فيها ولم يتابعوه عليها وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد ولا تقبل لاستحالتها ولأن مخالفة أصحاب راوي له في روايته كخلاف البينة وإذا تعارضت البينتان سقطتا مع وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها أن يجد ربه عز وجل بمكانه الأول من الإجابة في الشفاعة والإسعاف بالمسألة إذ كان مرويا في الخبر أنه يعود مرارا فيسأل ربه تعالى في المذنبين من أمته كل ذلك يشفعه فيهم يشفعه فيهم ويشفعه بمسألته لهم قال ومن هذا الباب أن قوما منهم زعموا أن لله حدى وكان أعلى ما احتجوا به في ذلك حكاية عن ابن المبارك قال علي بن الحسين بن شقيق قلت لابن المبارك نعرف ربنا بحد أو نثبته بحد فقال نعم بحد فجعلوه أصلا في هذا الباب وزادوا الحد في صفاته تعالى الله عن ذلك وسبيل هؤلاء القوم عافان الله وإياهم أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قول أحد من الناس كائنا من كان علت درجته أو نزلت تقدم زمامه أو تأخر لأنها لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد فيكون فيها لقائل المقال ولناظر المجال على أن هذه الحكاية قد رويت لنا أنه قيل له أتعرف ربنا بجد؟ قال نعم نعرف ربنا بجد بالجيم لا بالحاء وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال إنه له إن له تعالى حدا لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي فيقال له إنما أحوجنا إلى أن نقول يد لا كالأيدي لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم قبولها ولم يجز ردها فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حتى نقول حد لك الحدود كما نقول يد لك الأيدي رأيت إن قارجاه الرأس لك الرؤوس قياسا على قولنا يد لك الأيدي هل تكون الحجة عليه إلا نظير ما ذكرناه في الحد من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول به ولما لم يجذ ذكر الرأس لم يجز القول به قلت أهل الإثبات المنزعون الخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجهه أحدها أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد كما توهمه هذا الراد عليهم وهذا لم يقوله أحد ولا يقوله عاقل فإن هذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات فيقال حد الإنسان وحد كذا وهي الصفات المميزة له ويقال حد الدهر والبستان وهي جهاته وجوانبه المميزة له ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق فيجحدون صفاته التي تميز بها ويجحدون قدره حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته ويقولون إنه لا يباين غيره بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا أو يجعله حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد وما لا حد له لا يبين المخلوقات ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهميه وبنفيهم له ينفون ملزومه التي هو موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات فقالوا له بحد قال بحد وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهميه الملاحدة من الفرق. الوجه الثاني قوله سبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قول أحد من الناس فيقولون لا لو وفيت أنت ومن اتبعته باتباع هذا السبيل لم تحوجنا نحن وإمتنا إلى نفي بدعكم بل تركتم موجب الكتاب والسنة في النفي والإثبات أما في النفي فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا إمام من أئمة المسلمين بل والعقل لا يقضي بذلك عند التحقيق وقلتم إن العقل نفاها فخالفتم الشريعة بالبدعة والمناقضة المعنوية وخالفتم العقول الصريحة وقلتم ليس هو بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميز منه شيء من شيء وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حد له ولا غاية تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر أو يكون له قدر لا يتناهى وأمثال ذلك ومعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات فكيف صاغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنة مع اتفاق السلف على دم من ابتدع ذلك وتسميتهم إياهم جهمية وذمهم لأهل هذا الكلام وأما في الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات وأصفه رسوله بصفات فكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل السنة والحديث دع الجمية والمعتزلة تارة تنفونها وتحرفون نصوصها أو تجعلونها لا تعلم لا تعلم إلا أماني وهذا مما عاب الله تعالى به أهل الكتاب قبلنا وتارة تقرونها إقرارا تنفون معهما أثبتته النصوص من أن يكون النصوص نفته وتارجين من المعاني التي دلت على لا ريب في دلالتها عليه مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة من مخالفة صريح المعقول فأنت وأئمتك في هذا الذي تقولون إنكم تثبتونه إما أن تثبتوا ما تنفونه فتجمعوا بين النفي والإثبات وإما أن تثبتوا ما لا حقيقة له في الخارج ولا في النفس وهذا الكلام تقوله النفات والمثبتة لهؤلاء كمثل الأشعري والخطابي والقاضي يعلى وغيرهم من الطوائف ويقول هؤلاء المثبتة كيف سوأتم لأنفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهبية مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته وعبهوا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائرة على ما في الكتاب والسنة بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود رب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته ويقولون لهم قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما تقدم كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات وأن بينه وبين الخلق انفصالا ومباينة بحيث يصح معه أن يعرض الأمر إليه ويصعد إليه ويصح أن يجيئه ويأتي كما سنقرر هذا في موضعه فإن القرآن يدل على المعنى تارة بالمطابقة وتارة بالتضمن وتارة بالالتزام وهذا المعنى يدل عليه القرآن تضمنا أو التزاما ولم يقل أحد من أئمة السنة إن السنية هو الذي لا يتكلم إلا بالألفاظ الوالدة التي لا يفهم معناها بل من فهم معاني النصوص فهو احق بالسنة ممن لم يفهمها ومن دفع ما يقوله المبطلون مما يعارض تلك المعاني وبين أن, مع... وبين ان معاني النصوص تستلزم نفي تلك الامور المعارضة لها فهو احق بالسنة من غيره وهذه نكة لها بسط له موضع اخر وممن نفى لفظ الحد أيضا من أكابر أهل الإثبات أبو نصر السجزي قال في رسالته المشهورة إلى أهل زبيد وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباير لخلقه بذاته وأن الأمكنة غير خالية من علمه وهو بذاته تعالى فوق العرش بلا كيف بحيث لا مكان وقال أيضا فاعتقد أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته من غير مماسة وأن الكرامية ومن تبعهم على القول بالمماسة ضلال وقال وليس من قولنا إن الله فوق العرش تحديد لا وإنما التحديد يقع للمحدثات فمن العرش إلى ما تحتثر محدود والله سبحانه وتعالى فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد لاتفاقنا أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان قال وإنما يقول بالتحديد من يزعم انه سبحانه وتعالى على مكان وقد علم أن الأمكنة محدودة فإن كان فيها بزعمهم كان محدودة وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها وفوق كل محدث فلا تحديد لذاته في قولنا هذا نفضه واما قول الرازي وذكر أبو معشر المنجم أن سبب إقدام الناس على اتخاذ حبارة الأوثان دين لأنفسهم هو أن القوم في الدار الأقدم كانوا على مذهب المشبهة وكانوا يعتقدون أن إله العالم دور عظيم فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنا هو أكبر الأوثان على صورة الإله وأوثان أخرى أصغر من ذلك الوثن على صورة الملائكة واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة فثبت أن دين عبادة الأصنام كالفرع على مذهب مشبهة فالكلام على هذا من وجوه أحدها أنه من العجب أن يذكر عن أبي معشر بي ما يضم به عبارة الأوثان وهو الذي اتخذ أبا معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام وأمر بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأنثار في كتابه الذي سماه السر المكتوم في السحر ومخاطوة النجوم وقد قيل إنه صنف لأم الملك علي الدين محمد بن تكش أبي, أبي جلال الدين وأنها أعطته عليه ألف دينار وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب والتوصل بذلك إلى الرئاسة وغيرها من المآرب وقد ذكر فيه عن أبي معشر إن أنه عبد القمر وأنه في وأن في عبادته ومناجاته من الأسرار والفوائد ما ذكر فمن تكون هذه حاله في الشرك وعبادة الأوثان كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى لا يسركون به شيئا ولم يعبدوا لا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا وثنا بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة وإن كانوا قد رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عند الله لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم وأدى مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم فأهل التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى وحده الذين يرون جهاد هؤلاء المشركين. ومن ارتد إليهم من أعظم الواجبات وأكبر القربات كيف يصلح أن يعيبهم بعض المرتدين إلى المشركين بأنهم يوافقون المشركين على أصل الشرك وهؤلاء لا يؤمنون بالله وبما أنزل إلى أنبيائه وما أشبه حال هؤلاء, وما أشبه حال هؤلاء بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلى قوله عن سواء السبيل فإن هؤلاء النفاة الجهمية منهم من عبد الطغوة أمر بعبادته ثم هؤلاء يعيبون من آمن بالله ورسوله يوضح ذلك أن هذا الغزيع تمد في الإشراك وعبارة الاوثان على مثل تنكلوش البابلي ومثل طنطم الهندي ومثل ابن وحشية أحد مرده المتكلمين بالعربية ومعلوم أن الكلدانيين والكشدانيين من أهل بابل وغيرهم أتباع نمرود بن كنعان البابلي وغيره وأهل الهند هم أعظم الأمم الشركة وهم أعداء إبراهيم الخليل إمام الحنفاء فكيف يكون أتباع هؤلاء المشركين أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام معيرين بأتباع المشركين لأهل الملة الحنيفية الذين اتبعوا إبراهيم وآل إبراهيم في إثبات صفات الله وأسمائه وعبادته فإن هؤلاء الجهنية ينكرون حقيقة خلة إبراهيم لله تعالى وتكريمه كما أنكره سلفهم أعداء الخليل وأعداء الكريم وأول من أظهر في الإسلام التجاهم وهذا المذهب الذي نصره الرزي وأبو معشر ونحوهما هو الجعد بن ديرهم. فضح به خلز بن عبد الله الخسري وخطب الناس يوم النهر فقال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني بضح بالجعد من درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علو الكبير ثم نزل فتبح فهذا أول جهمية نفات الصفات في هذه الأمة هو مكذب بحقيقة ما خص الله به إمام الحنفاء المخلصين الذين يعبدون الله لا يشركون به شيئا وكلم الله الذي صفاه برسالاته وبكلامه والله تعالى يفضل هذين الرسولين ويخصهما في مثل قوله تعالى إن هذا في الصحف لا صحف إبراهيم وموسى وقوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وهما اللذان رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق الأنبياء كلهم في السماء السادسة والسابعة فرأى أحدهم في السادسة ورأى الآخر في السابعة وقد جاءت الأحاديث التي في الصحيح علو هذا وعلو هذا فإذا كان سلف ومخاطب الكواكب هم من الأعظم المشركين المعادين لرسول الله تعالى الأمرين بعبادة الله وحده لا شريك له كيف يصلح لهم أن يعيبوا أهل الإيمان بالله ورسوله الذين يقررون بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له يقررون بتوحيد الله العلمي القولي كالتوحيد الذي ذكره في سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد دينكم ولي دين كيف يصلحوا لأولئك الذين أشركوا وتموا بالمشركين في نقض التوحيد من هذين الوجهين فأمروا بعبادة غير الله ودعائه ورغبوا في ذلك وعظموا قدره وجهلوا من ينكر ذلك وينها عنه وأنكروا من أسماء الله تعالى وصفاته وحقيقة عبادته ما لا يتم الإيمان والتوحيد إلا به كيف يصلح لهؤلاء ينعيبوا أولئك باتباع المشركين ويجعل موافقيهم على هذا الكفر أعظم قدرة من أولئك المؤمنين الذين ليس لهم نصيب من قوله ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله نصيرا فإن سبب نزول هذه الآية ما فعله كعب بن الأسرف رئيس اليهود من تقديمه لدين المشركين على دين المؤمنين لما كان بينه وبين المؤمنين من العداوه فمن آمن بالجبت هو السحر والطاغوت وهو ما عظم بالباطل من دون الله تعالى مثل رؤساء المشركين وله من علوم المسلمين ما له ففيه شبه من الذين أودوا نصيب نصيبا من الكتاب الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت وإذا كان هؤلاء يتعصبون لأولئك المشركين وينصرونهم ويذمون المؤمن وعيبونهم ألم يكن لهم نصيب من قوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا فيكون لهم نصيب من قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا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 الوجه الثاني أن الاستدلال في توحيد الله تعالى الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه بمثل كلام أبي معشر المنجم ونقله عن الأمم المتقدمة يليق بمثل الرازي وذويه أدرى أبا معشر لو كان من علماء أهل الكتاب المسلمين كمن من الصحابة والتابعين ونقلنا شيئا عن الأنبياء المتقدمين أكان يجوز لنا في الشريعة تصديق ذلك الخبر إذا لم نعلم صدقهم من جهة أخرى إذا كان الناقل لنا إنما أخذه عن أهل الكتاب وفي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه فكيف وأبو معشر الناقل لذلك وإنما خبرة الرجل بكلام الصابعة المشركين عباد الكواكب ونحوهم وهم من أقل الناس خبرة ومعرفة بالتوحيد الذي بعث الله به رسله وبحال أهله المؤمنين مع الكفار المشركين الوجه الثالث أن هذه الحكاية تقتضي أن الناس كانوا قبل ابتداء الشرك على المذهب الذي يسمىه مذهب مشبهة وأنهم كانوا حينئذ يعتقدون أن إله العالم نور عظيم فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنا كما ذكر فيكون هذا الاعتقاد هو مذهب القوم في الدهر الأقدم قبل عبارة الأوثان ثم إنه بسبب هذا الاعتقاد استحسن عبارة الأوثان ومعلوم أن الناس كانوا قبل الشرك على دين الله وفطرته التي فطر الناس عليها وهي دينهم الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره كما قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقد ثبت وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام عشرة قرون كلها على الإسلام وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في حديث الشفاعة عن نوح قول أهل الموقف له وأم تأول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض وقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فإذا كان الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولة يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاود ونوح أول من بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض علم أنه لم يكن قبل قوم نوح مشركون كما قال ابن عباس وإذا كان كذلك أولئك على الإسلام ومذهبهم هو المذهب الذي سماه مذهب مشبهة ثبت بمجرد هذه الحكاية أن هذا هو مذهب الأنبياء والمرسلين والمسلمين من كل أمة الوجه الرابع أن في هذه الحكاة أنهم اشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة وقد ذكر الله تعالى قول المشركين من كتابه الذين جعلوا معه إلها آخرى فلن يذكر انهم كانوا يعتقدون انهم يعبدون الله اذا عبدوا الاوثان ولكن ذكر انهم اتخذوا هذه الاوثان شفاء وذكر انهم قالوا انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى ولكن في هؤلاء الجهميه الاتحاديه من يقول ان عباد الاوثان ما عبدوا الا الله تعالى وان عابد الوثن هو العابد لله كما ذكرنا ذلك فيما تقدم عن صاحب الفصوص وذوي وهو من رؤساء هؤلاء الجهميه وامتهم الوجه الخامس ان عبارة الاوثان انما هي مشهوره ومعروفه عن نفاه الصفات من الفلاسفه الصابئين سلف ابي معشر الرازي وذويهم مثل النمرود بن كنعان وقومه أعداء الخليل عليه الصلاة والسلام وأتباعه وأولياء رهط أبي معشر، ومثل في العون عدو موسى كلم الرحمن عز وجل وأتباعه وأولياء الجماعة من الصفات، ومن يدخل فيهم من الاتحادية والقرامطة، وكما صلّى بعضهم بموالاته في العون وتعظيمه، كما فعل صاحب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذي يصنفه القرامطة. وكما فعله صاحب الفصوص وذوه ومن لم يصرح بموالاه فرعون ولم يعتقد موالاته فإنه موافق له فيما كذب فيه موسى حيث قال يا من ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا قاله خلائق من العلماء وإمن قال ذلك أبو الحسن الأشعري وإمام طيفه الرازي قال فرعون كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات وهؤلاء النفات يوافقون فرعون في هذا التكذيب لموسى الوجه الثالث أن القول الذي يسمونه مذهب مشبهة بل التشبيه الصريح لا يوجد إلا في الكتاب الكتب الإلهية كاليهود والمسلمين كما ذكر الغازي عن مشبهة اليهود ومشبهة المسلمين وأما من ليس له كتاب فلا يعرف عنه شيء من التشبيه الذي يعير أهله بأنه تشبيه أو الذي يقول منازعهم إنه تشبيه ومن المعلوم أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من غيرهم فإن الله لم يبعث رسولا ولم ينزل كتابا إلا بالتوحيد كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبد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 وقال يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ولم يحدث في أهل الكتاب وأتبع رسل من العربي وبني إسرائيل وغيرهم شرك إلا ما أخذوا من غير أهل الكتاب كما ابتدى عمر الدلحي بن قمع سيد خزاعة الشرك في العربي الذين كانوا على ملة إبراهيم إمام حنفاء صلى الله عليه وسلم ابتدعه لهم بمكة بأوثان نقلها من الشام من البلقاء التي كانت إذ ذك دار الصابئة للمشركين سلفي أبي معشر وذوي وكذلك بنو إسرائيل عبد من عبد منهم الأوثان كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه تعالى وتقدس وإنما حدث فيهم هذا من جيرانهم الصابئة المشركين سلفي أبي معشر وذوي فإذا كان أصل المذهب الذي سموه مذهب التشبيه لا يعرف إلا عن من هو من أهل الكتاب المنزل من السماء وأهل الكتاب لم يكونوا هم الذين ابتدعوا الشرك أولا علم أن الشرك لم يبتدعه أولا القوم الذين سموهم أهل التشبيه الوجه السابع أنه إذا كان الإشراك متضمنا لما سماه تشبيها فمن المعلوم أن المرسلين كلهم ليس فيهم من تكلم بنقض هذا المذهب ولا نهى الناس عن هذا الذي سماه تشبيها فليس في القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن المرسلين المتقدمين ولا في التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب ولا في الأحاديث المأثورة عن أحد من المرسلين أنهم نهوا المشركين أو غيرهم أن يقولوا إن الله تعالى فوق السماوات أو فوق العرش أو فوق العالم أو أن يصفوه بالصفات الخبرية التي يسميها هؤلاء تشبيها بل ولا عنهم حرف واحد بأن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه ولا ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا نحو ذلك فإن كان الشرك متضمنا لما سموه تشبيها والرسل لم تنه عما سموه تشبيها ولا ذموه ولا أنكروه ولا تكل بما هو عند هؤلاء توحيد وتنزيه ينافي هذا التشبيه عندهم أصلا ثبت أن المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه كلهم كانوا مقررين لهذا الذي سموه تشبيها وذلك يقتضي أنه حق فهذا النقل الذي نقله أبو معشر واحتج به الرازي وإن كان حقا فهو من أعظم الحجج على صحة مذهب خصومهم الذين سموهم مشبهة وإن لم يكن حقا فهو كذب فهم إما كاذبون مفترون وإما مخصومون مغلوبون كاذبون مفترون في نفس المذهب الذي انتصروا عليه الوجه الثامن أن الشرك كان فاشيا في العرب ولم يعلم أحد منهم كان يعتقد أن الوثن على صورة الله تعالى وقبلهم كان في امم كثيرة وله أسباب معروفة مثل جعل الأوثان صورا لمن يعظمونه من الأنبياء والصالحين وطلاسم لما يعبدونه من الملائكه والنجوم ونحو ذلك ولم يعرف عن أحد من هؤلاء المشركين أنه اعتقد أن الوثن صورة الله والشرك في, أي في أيام الإسلام ما زال بأرض الهند والترك فاشيا والهند فلاسفة وهم من أعظم سلف أبي معشر ومع هذا فليس في الهند والترك من يقول هذا فعلم أن هذا أول مفتر الوجه التاسع ولو كان هذا من أسباب الشرك فمن المعلوم أن غيظهم من أسباب الشرك أعظم وأكثر، وأن الشرك في غير هؤلاء الذين سماهم مشبهة أكثر لأن كان الشرك في بعض مثبتة هذه الصفات عيبة فالشرك في غيرهم أكثر وأكثر وكان الطعن والعيب على نفات الصفات بما يورد فيهم من الشرك أعظم أكبر الوجه العاشر قوله فثبت أن دين عبادة الأصنام كالفرع على مذهب المشبهات كلام مجمل فإن من الفرع ما يكون لازما لأصله فإذا كان الأصل مستلزما لوجود الفرع الفاسد كان فساد الفرع وعدمه دليلا على فساد الأصل وعدمه ومن الفروع ما يكون مستلزما للأصل لا يكون لازما له وهو الغالب فلا يلزم من فساده وعدمه فساد الأصل وعدمه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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فالكلمتان كلمة الإيمان واعتقاد التوحيد وكلمة الكفر واعتقاد الشرك فلا غيب أن الاعتقادات توجب الأعمال بحسبها فإذا كان الاعتقاد فاسدا أورث عملا فاسدا ففساد العمل وهو الفرع يدل على فساد أصله وهو الاعتقاد وكذلك الأعمال المحرمة التي تورث مفاسد كشرب الخمر الذي يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فهذه المفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع لازم للأصل ففسادها يدل على فساد الأصل وهكذا كل أصل فهو علة لفرعه وموجب له وأما القسم الثاني فالأصل الذي يكون شرطا لا يكون علة كالحياة المصححه الحركات والإدراكات وأصول الفقه التي هي العلم بأجناس أدلة الفقه وصفة الاستدلال ونحو ذلك فهذه الأصول لا تستلزم وجود الفروع وإذا كان الفرع فاسدا لم يوجب ذلك فساد أصله إذ قد يكون فساده من جهة أخرى غير جهة الأصل وذلك نظير تولد الحيوان بعضه من بعض فالوالدان أصل للولد والله تعالى وتقدس يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فالكافر يلد المؤمن والمؤمن يلد الكافر وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن اعتقاد ثبوت الصفات بل اعتقاد التشبيه المحض ليس موجبا لعباده الاصنام ولا داعيا إليه وباعثا عليه اكثر ما في الباب ان يقال اعتقاد ان الله تعالى وتقدس مثل البشر يمكن معه ان يجعل الصنم على صورة الله تعالى بخلاف من لم يعتقد هذا الاعتقاد فانه لا يجعل الصنم على صورة الله تعالى فيكون ذلك الاعتقاد شرطا في اتخاذ الصنم على هذا الوجه وهذا القدر اذا صح لم يوجب فساد ذلك الاعتقاد بالضرورة فان كل باطل في العالم من الاعتقادات والارادات وتوابعها هي مشروطة بامور صحيحة واعتقادات صحيحة ولم يدل فساد هذه الفروع المشروطة على فساد تلك الاصول التي هي شرط لها فان الانسان لا يصدر منه عمل الا بشرط كونه حيا قادرا شاعرا ولم يدل فساد ما يفعله من اعتقادات والارادات على فساد هذه الصفات والذين أشركوا بالله تعالى وتقدسوا وعبدوا معه إلها آخر كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هم شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أن الله يملكهم كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقد قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟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 وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال عكرمة يؤمنون أنه رب كل شيء وهم يشركون به فإذا كانوا إنما اشركوا به اعتقادهم أنه رب كل شيء ومليكه وأن هذه الشفعاء والشركاء ملكه وآمنوا بأنه رب كل شيء ثم اعتقدوا مع ذلك أن عبادة هذه الأوثان تنفعهم عنده فهل يكونوا مبتدعوه من الشرك الذي هو فرع مشروط بذلك الأصل قادحا في صحة ذلك الإيمان والإقرار الحق الذي قالوه الوجه الحادي عشر أن الذين اشركوا بالله تعالى حقيقة من عباد الشمس والقمر والكواكب والملائكة والأنبياء والصالحين والذين اتخذوا اوثانا لهذه المعبودات انما فعلوا ذلك لاعتقادهم وجود الشمس والقمر والكواكب والملائكة والأنبياء واعتقادهم ما تفعله من الخير تشبيها فهل يكون ذلك قادحا في وجودها وفي اعتقاد ما هي متصفة به أم لا؟ فإن كان ذلك فلزم أبا معشر والرازية أن يقدحوا في العلوم الطبيعية والرياضية ويقدحوا في الملائكة والنبيين وان لم يكن كذلك كان ما ذكره من الحجه باطلا الوجه الثاني عشر قوله فثبت ان دين عباده الاصنام كالفرع على مذهب المشبهه يقال له الثبوت انما يكون بذكر حجه عقليه او سمعيه وهب ان ما ذكره ابو معشر انما هو خبر عن امم المتقدمين لم يذكرهم ولم يذكر اسناده في معرفه ذلك وليس أبو معشر ممن يحتج بنقله في الدين بإجماع أئمة الدين فإنه إن لم يكن كافرا منافقا كان فاجرا فاسقا وقد قال الله تعالى وتقدس يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلو قدر أن هذا النقل نقله بعض أئمة التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا عنده خبرا مرسلا لا يثبت به حكم في فرع من الفروع فكيف والناقل له مثل أبي معشر عن أمم متقدمة فهذا خبر في غاية الانقطاع مما لا تقبل روايته فهل يحصل بذي عقل أو دين أن يثبت بهذا شيئا في أصل الدين ومن العجب العجيب أن هذا الرجل المحاد لله ورسوله عمد إلى الأخبار المستفيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها عنه أئمة الدين وارثة الأنبياء والمرسلين واتفق على صحتها جميع العارفين فقد فيها قدحا يشبه قدحة زنادقة المنافقين ثم يحتج في أصل الدين بنقل أبي معشر أحد المؤمنين بالجبت والطاهوت أئمة الشرك والضلال نعوذ بالله من شرورهم وأقوالهم والله المستعان على ما يصفون والله سبحانه وتعالى أعلم